بسم الله الرحمن الرحيم نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَانَ فِيهِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَق السَّماتِ وَضابِححدي وَصَز وَرق فأَح سَنَ وط وَإلَهِ مَصير يغلَ م في السماف وَأَض وَ يعْلَ مُوسزون وَما تنين وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبَلُ فَذَاكُمْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّ فهي كانت تأتيهم رسلهم بالبغي ناسفا قالوا بنقالوا أبشهم يهوننا فكفوا وتولوا واستغنوا الله وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير يَوْمَ يَجْمَعُ أُمَّةً لِّيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابٍ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ ويرخله جنات تجري من تحتها الأنهى وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا النار خالدين فيها وبإبس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن قلبة والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن ثوليتم فإنما على رسولنا البلاه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 اموالكم واولادكم فتنه والله ما يندهم اجر عظيم فتد الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المخلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم